فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه كلا بل يحبون العاجله ويذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناظره إ ل ى ربها ناظره وولوه يومئذ باشره تظن أ ن يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن انه الفراق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 ايحسب الانسان أ ن يترك سدى الم يك نطفه من مني تمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أ ل ي س ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام、www.